اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم الا بالثمن الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِئْسُمْ إِلَّا بِتُمْنِىٰ يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَا نَاسِ فَهَا رَبُّنَا اسْفَهَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يوم يذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن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 وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلم من ولا هما وكذلك أنزلنا قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا